بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبع موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن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 ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها فوجد فيها رجلا يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من علوه فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين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 فأصبح في المدينة خائفا يترطب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى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 ولما توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء وجد عليه أمة من الناس يسقون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 فَسَأَلَاهُ مَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقَادَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ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 إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حدد فإن أتمنت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عجوان علي والله على ما نقول وكيل فلنا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا أَنَا سَمِعْتُ جَانِبَ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِهَا كُسُو إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ كُسُو إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا وَلَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ لعل آتكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتاه نديا من شاطئ الوادي الأيمن في البقع المباركة من الشجرة أي موسى من الشجرة أيها أن موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتزك أنها جن ولا مدبرة ولا مدبرة ولم يعطب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمن إليك. إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رجئا أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك ما سلطان فلأصلون إليك ما بآياتنا أنتما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ فَلَمْ نَجَّاهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيْنَتِ قَالُوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا وما زنيحنا بهذا في ابائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له وَنَتَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الضَّالُّونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ فأوقد لي آمنا على الطين فاجعل لي صرحا لعلني أطلع إلى إله إله موسى فاجعل لي صرحا لعلني أطلع إلى إله إله موسى وإني لا من الكاذبين فَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَن لَّن يَمَسَّنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِّيُظْهِرَهُ عَلَيْهِ وَلِيَحْكُمَ فَقَالَ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً لِّمَن يَأْتُونَ إِلَىٰ النار. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُصَرُونَ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعَنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُنَّ مِنَ الْمَقْضُوْحِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَحْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْأُولَى بَصَائِرَ بصائر للناس وهدى ورحمة لَّعَلَّهُمْ يتذكرون وما كنت بجانب الْغَرْبِ إذ قضينا إلى موسى الأمر نَقْتُلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكُفَّارَ فَمَا اسْتَطَعْتَ ضِدَّهُمْ فَأَرْسَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا عَاصِفَةً وما كنت خائفا في أهل مدينتلو عليهم آياتنا تتلوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذن هادما ولكن رحمت من ربك ولكن رحمة الربك لتوغر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فقولوا فقولوا ربنا له لا أرسلت إلينا رسوله فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا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 قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبر ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرعون بالحسن السيئ مم ما رزقناهم يوفقون وإذا سمعوا الأخو أعرض عنهم قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم سلام عليكم نبي تغ الجاهلين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 وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفما وعدينه وعدا حسنا فهو لا يقيك من متعنا كمن متعناه متع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديه فيقول أي شركاء الذين كنتم تزعمون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 وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأونى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيت إن جعل الله عليكم الليل سرماً إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أ فلا تسمعون قل أرأيت ما جعل الله عليكم إنما رسمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله الغير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتوا من فضله ولتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركاؤه الذين كنتم تزعمون ونزحنا من كل أمّة شهيدا فقلنا تبرهانكم فقلنا تبرهانكم فعلم أن الحق لله فعلم أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وَلَا تَغْفُلْ فِيمَا آتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ ٱلَّذِي فِي ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي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 ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى الله إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه فما كان له من فئة 114. ويقصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين 115. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون 116. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وأقدر لَهُمْ لَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكأنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا وَنَفْسًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ